هو خَلَقَ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج مِنْهَا وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار نَهَارَكِ اللَّيلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ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 وَمَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ظَنُّوا نَقْتَلُ بِاسْمِ اللَّهِ نُورُكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا النُّورَ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ له باب فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ باطنه في الرحمه واللههره من قبله العذاب يناجونهم الم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وترضضتم ورتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امْرُ اللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِاللَّهِ اللَّارُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَسَطِهَتْ قُنُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ المصدقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وَالشّوههد وَإن دَرَبِّهِم لَهُم أَجررهُم وَنُورهُم وََّذينَ كَذَروا وَكَذذَّبُوا بِآائاتِنا أُلاءِكَ أَصْحابُ الحم إَلَمُأََّ مَ الحيةُ الدُّمَْا لَغِبُ وَلَهُ وَزينَةُ وَتَذَخُرم بَيْنَكُمْ وتفاخر بينكم وتكاثر فِي الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمْ الحَائة الدّم إِلاا فَتَع النُور سَابقُ إ بَوْفَِةٍ الرَدِّكُمْ وَجََّة ربُهَا وَجََّةِ النارربُهَا كَض السمِ وَالْأَضِ أعِدَت للَِّذ نَ آمَمُوا بالِلهِ ورسله. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 لقدأَسَلل ُسُ نابِبيناتِ وَأَن زَلنا معابُ الكتابابَ والمزانقومُمًاَّ سُوبِقِّ وَأَ زَلن الحدييد فيِيه بَأْت شَديد وَمَن تِع لَّثِوَد عَمَ اللههُ مَ يُوب وَسُ لَ باللهيب الله قوي عزيز ولقد أرسلنا ذوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب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 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتراء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكفير منهم فاتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآتقوا آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِتَابَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُرْسِل